وَتْلولَيْ إِم نَّ بَأَبِنَي آدَمَ بِحَِّ إِذ قَرَّ بَاقُ بَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَذِهِ مَا وَلًَا يُتَقَّ مِنَآخَرِ قَالَ لَ أَقُتُلَ النَّك قَالَ لَ أَقُتُلََّكَ قَالَ إِ ماَا اللَّهُ مِنَ المُتَّقِيم. 117. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين 119. إني أريد أن تبور 119. بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين 110. فقوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين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 مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا فكانما قتل الناس جميعا ومن احيا فكانما احيا الناس جميعا 117. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون 118. 119. الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن, أن يقتلوا أو يصلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 117. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم 118. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا 113. فمن اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم <تصفيق>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 118. خارجين منها ولهم عذاب مقيم 119. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم 117. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم 118. ألم تعلم أن 119. إن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير